الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فلقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون